استقيموا وعددوا الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحيم برك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين بنعمت عليهم غير المغروب عليهم ولا على الضال Yeah. يجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يرحي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أبمتم لمغفرتم غير مما تجمعون ولئن متم او قتلتم لالى الله تحشرون فبما رحمه من الله دنت لهم ولو كنت فظا غليظ لنفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لكم وشاوركم في لرم فإذا عزمت فتوكل على الله إن فَمَن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن فَمَنِ اتَّبَعَ الْضَّوَالَ وَالْكَفَاءَ بِسَخْطٍ مِنَ الْضَّالِّ وَمَهُوَ مُجَاهِنٌ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولٌ ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها служб Ho لله رب العالمين الرحمن الرحيم مرك يوم الدين إياك نعمل وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Oh لَهَا وَيَدْفَعُونَ قَالُوا نَحْنُ نُرِيدُ فَتَنًا لِلَّذِينَ للكفر يوم منهم والله الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لا طاعونا ما قل فادرؤوا على انفسكم الموت ان كنتم صادقين ولا يَسْتَبْشِرُونَ بِاللَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ بنعمة من اللَّهِ يَسْتَبْشِرُونَ بنعمة الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما واتقى وجرون عظيم الذين قالتهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوا فزادهم وقالوا حسبنا الله وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل قالوا بنعمتم منا الله من الله فضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا لحق الله، والله فضل عظيم. إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه، فلا.